بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق وما كَمَوْر النجم الثاقب النجم الثاقب ان كل نفس لما عليها حافظ ان كل نفس لما عليها حافظ فاليوم نور ال مما خلق خلق مما إن دافق فلينبر الإنسان مما خلق خلق مما إن دافق يخرج من بين الصلب والتراب والترائر إنه على رجعه لقادر إنه على رجعه لقادر يومة بلا السرائر يومة بلا السرائر يوم فما ولا نصر، فما له من قوة ولا نصر، والسماء ذات الرجع والسماء ذات الرج، والأرض ذات الصدع والأرض ذات الصدر، إن إنه لقول فصل، إنه لقول فصل، وما هو في وما هو في الهد، إنهم يكيدون كيدا، إنهم يكيدون كيدا. وأكيد كيدا، وأكيد كيدا، فمهيل الكافرين أمهلهم روايدا، فمهيل الكافرين أمهلهم رويدا فمهيل الكافرين أمهلهم روايدا